وَإِيَّا رُوَكِ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِينَ يَقُولُ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هم يُنْصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا